هل يجوز اقتراض مبلغ مالي من رجل يودع امواله في البنوك الربوية اذا احتاج المقترض الى مال لم يسعفه الا اموال المقرض الصحيحة الموضوعة في البنك دون الاموال الربوية ولم يشترط زيادة على قرضه فانه يجوز له ان يقترض منه مع عدم رضاه. بمساهمة مطرد بإيداع أمواله في المؤسسات الغبوية ونصحه إن استطاع إلى ذلك سبيلا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح الحديث والعلم عند